لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 وَسَوَاءُ عَلَيْهِم أَآ ذَرتَهُم أَمْ لَمتُ ذِرهُم لاَا يؤمِنون إَِّمَةُ ذِرُ مَِ التَّبَعَ الذِكرَ وَخَاشَ الرَّحمَانَ بِالغَائِبِ فَبَشِرهُ بِمَا وَفَِةِ وَأَجْرٍ كَرِيم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 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ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 تَبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 116. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 117. وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ فُؤَادِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وَخَلَقُناَا لَهُمْ مِم مِثْلِهِ مَا يَعُكَبُون وَإِنَّ شَأْنُ غُرِقُهُم فَلَا فَرِي خَلَهُم وَلهُم يُ قَذُون إِللاا رَحْمَّتَ مِنا وَمَتَعًَا إلَ حين وَإذَا قِيلَ لَهُمُ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ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 هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ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 يَوْمَ نَخْتِم عَلَ أَفْواهِ إِم وَتُكَِّمُ نَا أَديهِم وَتَشحَدُ أَْجلُلُهُم بِمَا كانَوا يَكسِبون وَلَ نَشاءُ لَ طَمَسَّ عَ أَعيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصِراطَةَ فَأَنَّ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 وَلَهُم فِيهَا مَنَافِعُ وَمَ شَارِبُ أَفَلَا يَشقُرُون وَاتَّقَدُ مِن دُون لللهِ آالِهَتََّ عََّهُم يصَرُون لَا يَسْتَطعونَ نَصرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُم مُحرُون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 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ